ذو اعتدادين الله اكبر الله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 وَيِرِ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ <تصفيق> وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنِّي كاليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على قزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيم برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنّ في الكيل وأنا خير المنزدين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 قال هل عَلَيْهِ عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَلَزَّادُ كَيْلًا بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَجَئْتُنَّ نَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ لَقُولُ وَكِيلٌ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 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُؤْنِي مَا كَانَ يُؤْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لما ناس لا يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ن ين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دَعُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَا إِلَيْهِ أَقَاهُ قَالَ إني أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا العير إنكم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه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 فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عَلَى عِنْدِهِ إِنَّ إِذًا لَغَالِبُونَ الله أكبر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 وَيُرِ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ فَلَمَّا تَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَقُوا لَهُ نِيقًا قَالَ كَبِيرُهُمْ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أن لا اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله وبالقبل ما فرضتم ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح, فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ادخَلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الكيل فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ارجع اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم, واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تب الله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ, جاءهم نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ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 وتخصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر الله أكبر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 ارْفْلَام ميم را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل حين يجري لأجله مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهى وهو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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا بَلْ إِنَّا خَلْقٌ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خَلَتْ من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله مَا ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد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 وينشئكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب اتقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاق وَهُمْ يجَادلونَ فِي اللهِ وَهُو شَديد المِحال لَ دَوَةُ الحَّ والَّذينَ يَدونَ مِطُونهِ لَا يَستَجبونَ لَ بِشَيْئٍ إلا إِللاا كَباسِقِ كَفَّيْهِ إلى الم إِ يَبلَل وَفَهُ وَماَاهُ وَ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ اللَّهُ, أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر قل ما رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنزل من السماء أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا وَبَيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ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 فَمَنْ يَعْلَمُ عَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا لُهُ الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَي وَالَّذِينَ صَبَرُوا طَاعَةَ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَآمَنُوا بِالْغَيْبِ وَكَانُوا أَقْوَمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ والملايكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقب الدار والذين ينقضون عهود الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي وصلوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحه وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا وتقمئ قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات فبهم وحسن مآب الله اكبر الله اكبر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 لا أرسناكه عٍَّ قد خلت مِن قبله أمم للتتل عليههم الَّ أو حينا إلييك وَوهمْ يبرونَ بال الرَّحمن والهُو ربي عليهه توكلت وَليهِ متىقل هو ربي لا إها إلا هو عليهه توكلت وَليهِ متاب وَلوو أن قآالًا سرت به الجبال وهو قئت به الأرضض و كلمَ به الموتَاء بل لله الأمر جميعا أفلم يعس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلب المئاد ولقد استهزي ابن كفر امليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل الا اثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجاؤوا لله شركاء قل سمهم ان تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بالضامن من القول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 قل إنما امرت ان اعبد الله لا اقل انما امرت وان الله ولا اشرك به اليه ادعه واليه مآب كذلك انزل وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَاءَنَا لَهُمْ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك الفلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا من بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر الله أكبر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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الأزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من أذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها إوجاة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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ أَتَكْفُرُونَ إن أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يأبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في بلتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار أنيد من ورائه جهنم ويسقى من يتجرأه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فهل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آصف لا, لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميئا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبأا فهل, فهل أنتم مغنون أنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم أباب أليم وادخل الذين آمنوا وآمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ألم تر, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمةٍ خبيثةٍ جُتُستَت ومثل كلمةٍ خبيثةٍ كشجرةٍ خبيثةٍ جُتُستَت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله, الظالمين ويضل الله الظالمين ويسأل الله ما يشاء الله أكبر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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجل بني وبني أن نعبد الأصنام رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيتك ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افيده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لانهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى ان الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي الالكبد اسماعيل ويسحاق ان ربي لسميع الدعاء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 مهطعين مقنئي روسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبئ الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال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 وترى المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقربين في الاصفاد سرابيهم من قطران وتغشا وجوههم النار ليجزى الله كل نفس مما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليؤلى وليعلموا ان ما هو اله واحد ولينذكر اولئك الباب الله, الله أكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 سبح اسم ربك اللعلة الذي خلق فسواه الذي قدر فهداه الذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فأتي الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد املح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان انها تنها بال صحف الاولى صحف وموسى سمع الله لمن حميد <تصفيق> Oxflush الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد مَا تعبدون ولا أنتم آبدون ما أعبد ولا أنا آبد ما أبدتم ولا أنتم آبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله ان لله ما اخذ ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده في من هديت وآفنا في من آفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت رقنا واصرف أمنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وآليت ولا يئز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ونسألك العفاف والغدى اللهم آدي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك اللهم إنا ظلمنا أوفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أفو كريم تحب العفو فأفو عنا ا حقا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم, اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم انجل المستضعفين في فلسطين اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين يا قوي يا أزيز اللهم عليك بأعدائهم وأعداء المسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي جميع اماكن العالم يا رب العالمين اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومهم اللهم اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن اللهم أظهر أنوار سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم أظهر سنته في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحيي قلوبنا وقلوب المسلمين بالقرآن وبسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين اللهم هب لنا مرافقته في جنان الخلد يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه